بسم الله في كم موضع تكون الفتحة نيابه عن الكسرة في موضع واحد وهو الممنوع من الصرف الاسم ممنوع من الصرف أحسنت فما هي أسباب منع الاسم من الصرف نعم من يكون على واحدة سبب واحد هو الألف المقصورة الممدودة وجمع تفسير الذي على صيغة مفاعل ومفاعل أو يكون لسبب أو لمنعه سببان ما هما نعم فواصل نعم أحسنت أو يكون لمنعه سببان العالمية ومعها واحدة من ست علال حفظها هذه الست حفلاً العلمية إذا أُوجد معها واحد من هذه العلل الست فإن الاسم يمنع من الصرف فما هي هذه العلل الست التي تكون مع العلمية فيمنع الاسم من الصرف التعنيت وفعصوتك وزن الفعل والعجمة والزيادة ألف والنون والتركيب المزلي والعادل. فإذا وجدت واحدة من هذه الست معنى العالمية منع الاسم من الصرف فما هو مثال العالمية مع التأنيث أنت فضل عائشة فاطمة وخديجة وزينب ومريم وحمزة وقتادة أحسنت سوى كان هذا المؤنث مؤنث لفظا ومعنى كفاطمة وخديجة هذا في اللفظ وفي المعنى لأنه علم على مؤنى أو يكون تأنيثه في المعنى فقط كزينب ومريم هذا ما فيه علامة تأنيث فتأنيثه معنوي يوقان له لأنه علم على مؤنى أو يكون تأنيثه في اللفظ فقط أما في المعنى فهو مذكر كحمزة وغتادة وطلحة وشعبة هذه ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث اللفظي أما المعنوي ما في معنوي لأنها علام على مذكر فمعناها مذكر ولفظه أنه فتمنع من الصرف ومثال العالمية مع العجمة جهنم على قول وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة محمداً وصالحاً وشعيباً وهودا هذه عربية وكل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة إلا ستة هذه الأربعة ونوح ولوط تضيف ليها نوح ولوط فقط وما عدا هذه الستة كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة فالقاعدة الأولى كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة محمدا وشعيبا وهودا هو أيضا إيش وصالحا هذه عربية والثانية كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة هذه الأربعة ويضاف إليها نوح ولوت فهذه الأربعة صرفت لفقد العجمة وهذه وهذان الاثنان نوح ولوت صرفا مع أنهما عجميان لأنهما ثلاثيان ويشترف الاسم لأنهما عجميان يكون أكثر من ثلاثة أحرف حتى من عمل الصرف إذا وجدت مع العلمية فنوح ولوط أعجميان فما هو سبب صرفهما مع وجود العجمة والعلمية أنهما على ثلاثة أحرف والإسم العجمي وإن كان علما إذا كان على ثلاثة أحرف يصرف فيشترط الاسم العجمي العلم أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف فإن كان ثلاثيا صرف هذا واضح لذلك صرف لوط وكذلك نوح مع أنهم أعجميان فهذا تحفظون الآن يوفر عليك كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف إلى ستة أربع صريفة لأنها فقدت العجمة واثنان صريفة لأنهم ثلاثيان واضح وكل أسماء الملائكة أعجمية إلا أربعة كل أسماء الملائكة أعجمية إلا أربعة منكر نكير ومالك ورضوان هذه عربية وكل أسماء الأنبياء الملائكة ممنوعة من الصرف إلا ثلاثة مالك ومنكر ونكير هذه مصروفة فقط هذه مصروفة بقية أسماء, الأنبياء ممنو أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف هذا يضحفظوها كل أسماء الملائكة عجمية إلا أربعة منكر ونكير على من يذكره الملائكة من الملائكة ومالك ورضوان هذه كلها عربي عربية وكل أسماء هذه الأربعة عربية وكل أسماء الملائكة, الملائكة عج... ممنوعة من الصرف إلا ثلاثة فقط إلا ثلاثة مالك ومنكر ونكير وأما رضوان مع أنه عربي وممنوع من الصرف لأن فيه زيت الألف والنون مع العلمية ما هو عجم إلى أجل العجمة أسماء الملائكة جبريل وميكائيل ممنوع من الصرف للعجمة العالمية أما رضوان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون ما فيه عجمة وعربي كما سمعته فهذه القاعدة أيضا تحفظ في أسماء الملائكة وأيضا القاعدة الأولى في أسماء الأنبياء تسهل عليك الأمر بقي قاعدة أيضا تذكر أسماء الشهور أسماء الشهور كلها الأصل فيها الصرف أسماء الشهور رمضان وشعبان وإلى شوال أسماء الشهور معروفة عندكم جمادة أسماء الشهور منصرفة منصرفة إلا ثلاثة جمادة وشعبان ورمضان جمادة وشعبان ورمضان هذه ممنوعة من الصرف جمادة لألف تانيث المقصورة وشعبان ورمضان للعالمية وأشفلة والزيات الألف والنون للعالمية والزيات الألف والنون رمضان وشعبان وأما جمادى لألف تأنيث المقصورة وبقية أسماء الشهور منصّرة غير هذه الثلاثة وأما رجب وصفر ففيهما وجهان رجب وصفر فيهما وجهان الصرف وعدم الصرف فلك أن تصرف رجب ولك أن تمنع من الصرف وكذلك صفر فهذا أيضاً يحفظ هنا أسماء الشهور مصروفة هذا هو الأصل منصرفه إلا هذه الثلاثة جمادا سواء كان الأولى أو الأخيرة وكذلك أيضاً رمضان وشعبان جمادا لآلف تنيث المقصورة ورمضان وشعبان لزيادة ألف والنون ورجب وصفر يجوز فيهما واجهان فهذه قاعدة تحفظ سهل على العبادية طيب نعم بسم الله نأخذ درس ما قي ما قين عسنة لا زالت ناسين لأنها من الدرس العالمية مع أي شيء أيضا كذاني كتوم نعم صرف زيات الألف والنون مثال ذلك عثمان وعمان وعمران وعدنان أحسنته فهذه ممنوعة من الصرف للعالمية وزيات الألف والنون طيب وحسان أيضا وعفان وأيضا العالمية مع وزن الفعل ما مثالها أحمد ويشكر وتغلب أحسنت فهذه ممنوعة من الصرف العالمية ووزن الفعل العالمية مع العدل عمر أحسنت عمر والزفر والزحل وهبل وقثم وجشم هذه ممنوعة من الصرف العالمية والعدل عن ماذا عدنا عمر عن عامر عن فاعل والعدل هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية طيب بقي ايش العالمية معه مع التركيب المزجي ما مثاله حضر موت ومع بك أحسنته فهذا فيه عالمية مع تركيب مسجي بعل وبك مزجا وجعلة اسما واحدا حضر وموت جعلاء اسما واحدا فهي ممنوعة من الصرف هذه الأسماء للعالمية والتركيب المسيحي ومما أيضا كذلك من الأسماء التي تمنع من الصرف تمنع من الصرف لأنها وجدت معها وصفية تلك المتقدمة تمنع من الصرف لوجود العالمية معها وهناك أسماء تمنع من الصرف لوجود الوصفية فالوصفيه تأخذ واحدة من الثلاث المتقد... من الست المتقدمة تأخذ واحدة من ثلاث هناك ست عين الحفظوها مهمة لننسهل عليك هذه الست الوصفيه يمنع معها الاسم إذا وجدت فيه واحدة من الثلاث المتقدمة مع هذه الوصفيه هذه الثلاث التي تكون مع الوصفيه منها وزن فيعين ولا يكون وزن الفعل مع الوصفية إلا على وزن أفعال. هذا هو الأكثر والأغلب. لا يكون وزن الفعل مع الوصفية إلا على وزن أفعال. مثل إيش أكرم أكرم الوصف وليس مثل أجمل مثل أحسن مثل أزهد مثل أبخل مثل أجهل. هذه كلها ممنوعة من الصرف. مررت بأجهل منك. مررت بأعلم منك. مررت بأزهد منك بأحلم منك. بأجمل منك بأفضل منك هذه كلها ممنوع من الصرف المانع لها من الصرف ما هو وزن الفعل والوصفية ووزن الفعل لا يكون مع الوصفية إلا إش على أفعل في الغالب بخلاف وزن الفعل مع العالمية تقدم معكم أحمد ويشكر وتغلب هذا مو على أفعل يكون على أفعل وعلى غير أفعل مع العالمية أما مع الوصفية وزن الفعل الذي يمنع الصرف مع الوصفية لا يكون غالبا إلا على أفعل على وزن أفعل مثل أحمد لا أحمد الاسم ما نريده نريد غيره حتى لا يشكل عليكم مثل أفضل هذا وصف أم ليس بوصف وصف لأنك تقول مررت بأفضل منك فهذا وصف وصفت بالفضل وكذلك أزهد وأجهل وأعلم وأبخل وأيضاً أسود وأبيض وأحمر وأخضر هذه كلها أصاف تمنع من الصرف للوصفية وإيش؟ وزن الفعل طيب وأيضاً مما يكون مع الوصفية زيادة الألف والنون تكون مع الوصفية أيضاً مثل غضبان هذا ممنوع من الصرف مثل عطشان مثل ريان مثل أيضاً كذلك إيش؟ سكران مثل شبعان مثل زعلان هذه كله ندمان لا خلنا ندمان مثل زعلان مثل شعبان شبعان إلى آخره هذه ممنوع من الصرف فتقول مررت بشبعانا مررت بعطشانا مررت بغضبانا فتمنع من الصرف ولا يصلح ان تجره بالكسرة وإنما التجره بيش هنا بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. المان له من الصرف هذا شبعان وغضبان الوصفيه والزياده الالف والنون. طيب. <تصفيق> وتقدم معنا الإشارة أن الوصفيه التي أو أن زيات الالف والنون التي تكون مع الوصفيه يشترط فيها أن يكون الاسم على وزن فعلان مفتوح الأول وساكن الثاني. يشترط في الاسم هذا الذي فيه الوصفيه ويمنع من الصرف أن يكون مفتوح الأول وساكن الثاني غضبان عطشان ريان إلى آخره فهذا هو لابد من هذا الشرط أما إذا كان مضموم الأول صرف مثل عريان تقول مررت بعريان تصرفه لأنه ما هو مفتوح الأول وساكن الثاني وإنما هو مضموم وإن كان ساكن الثاني لكنه مضموم الأول فيصرف فتقول مررت بعريان لا تمنعه من الصرف هذا طيب قال رقيب عتيد أسماء الملائكة لا لا أوصاف أوصاف وإن كانت أسماء فهي منصرفة هذه لأنها عربية لكن ما هي اسماء؟ ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب وأيضا مما يمنع الصرف أو مما يمنع الصرف مع الوصفية العدل مما يمنع الصرف مع الوصفية العدل مثل مثنى وثلاث ورباع هذه تمنع من الصرف للوصفية وللعدل فمثنى معدول عن 2-2 وثلاث معدول عن 3-3 إلى عشار هذه كلها ممنوعة من الصرف كما قال الله سبحانه وتعالى أني أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولم يلونه لأنها اسم ممنوعة من الصرف المانع لها من الصرف الوصفية والعدل فهذه الألفاظ مثنى وثلاثة ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع وعشار ممنوعة من الصرف إلى عشرة مسموعة على الصحيح إلى عشرة مسموعة كلها مسموعة ألفاظ تمنع من الصرف للوصفي والعدل من أي شيء معدولا من الفاضل العدد الأصول المكررة من الفاضل العدد الأصول المكررة فتقول جاء القوم مثنى جاء القوم مثنى كأنك تقول جاء القوم اثنين اثنين يؤدي هذا المعنى يؤدي هذا المعنى لكن العرب تختصر فتعدل عن اثنين اثنين بدلا ما يقولون جاء القوم اثنين اثنين حل تعلموا حال طبعا جاء القوم اثنين اثنين حال تعدل للعرب عن هذا اللفض جاء القوم اثنين اثنين إلى قول ميش جاء القوم مثنى وهو يؤدي نفس المؤدة يؤدي نفس المؤدة كأنك قلت جاء القوم اثنين اثنين وكذلك ايضا ما قلت جاء القوم الثناثى جاء القوم الثلاثى اي جاء القوم ثلاثة وايضا رباع، جاء القوم رباعة اي جاءوا أربعة, اربعة فتكون هذه الالفاظ مثنى الى عشار ممنوعة من الصرف المانع لها من الصرف الوصفية والعدل من اي شيء معدولة هذه مثنى الى عشار من الفاظ العدد المكررة الاصول المكررة الفاضل العدد الاصول واحد اثنان ثلاثة اربعة هذه اصول فهذه الألفاظ معدولة من هذه الأصول لكن حال كونها مكررة مي معدولة من مفرد منها تقول مثلنا معدول من اثنين لا لأن مثلنا يؤدي اثنين اثنين مع اثنين اثنين فإذا ليس معدول من اثنين وإنما معدول من ايش من اثنين اثنين لأنه بمعنى لأنه بمعنى فإذا قلت جاء القوم مثلنا كأنك تقول جاء القوم اثنين اثنين ولكن العرب تعدل هذا عن هذا تعد المثنى عن اثنين اختصارا، فيقولون جاء القوم مثنا، ولو قال الشخص جاء القوم اثنين اثنين أيضا هذا صواب، هذا صواب لكن العرب تعد عن اثنين اثنين إلى مثنى لأجل الاختصار والمعنى واحد هذا واضح صلاة الليل مثنا مثنا أي صلاة الليل اثنين اثنين ومثنا الثاني توكيد ولللو قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنا لا أدى المقصود أي تصل ركعتين ركعتين فيكون الثاني توكيد فقط توكيد للأول فهذه الفاظ أيضا ممنوعة من الصرف <تصفيق> للوصفية والعدل للوصفية والعدل فاحفظوها فالآن إذن الوصفية تأخذ كم من الست ثلاث فقط تكون معها واحدة من ثلاث ما هي الثلاث هذه وزن الفعل ولا يكون غالبا إلا على أفعال فقط بخلاف وزن الفعل مع العلمية يكون على أفعال كأحمد ويكون على غير أفعال يشكر وتغلب ويزيد يزيد أيضا ممنوع من الصرف جاء يزيد ورأيت يزيد ومرت بيزيد فهو كيزيد الفعل لفظهما واحد ممنوع من الصرف يزيد للعلمية وزن الفعل للعلمية وزن الفعل وأما وزن الفعل مع الوصفية لا يكون غالبا إلا على أفعل هذا يحفظ والوصفية وزاد الألف النوم لا تكون إلا على فعلان بفتح الفاء وسكون العين الثاني فتح الأول وسكون الثاني عطشان غضبان زعلان أيضا من هذا الباب والوصفية مع العدل في مثل مثناء وثلاث ورباع إلى عشر جاء القوم عشارة ما يعرب عشارة حال صح لماذا لم ينون لم نقل جاء القوم عشارا لأنه ممنوع من الصرف ما هو المانع له من الصرف الوصفية والعدل عن أي شيء معدل عشار عن عشرة عشرة فقولك جاء القوم عشار كأنك تقول جاء عشرة عشرة هذا واضح فتعدل العرب عن هذا عن هذا إلى هذا ليش للاختصار تعدل العرب عن هذا إلى هذا لأجل الاختصار بدل ما يقولوا جاءوا اثنين اثنين يقولون المثنى والمعنى واحد انتهينا من باب الممنوع من الصرف ان شاء الله بقية ضم ضميمه وهي انه تقدم معنى ان الممنوع من الصرف يخفض بايش بالكس بالفتحة نيابة عن الكسراء هذا ما لم يقترن بال او يضاف هذا الحكم انه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسراء ما لم تدخل عليه أل أو يضاف إلى غيره أو يضاف إلى غيره فإن دخلت عليه أل صرفة الممنوع من الصرف تقول مررت بالمساجد مررت بالمساجد فيرجع للأصل وهو الجر بالكسرة الأصل في مساجد أنه ممنوع من الصرف لأنه كما تقدم فيه صيغة منتهى الجموع. فالاسم ممنوع من الصرف القاعدة فيه أنه يمنع من الصرف ما لم يقتنم بأل ما لم تدخل عليه أل أو يضاف هو إلى غيره أو يضاف إلى غيره فإن اقترن بأل الصرفات فتقول مررت بأفضلكم وأحسنكم وأجملكم هذا أفضل الأصل فيه ممنوع من إيش من الصرف أليس كذلك بلا ممنوع من الصرف لكن لما وضيفه صرفه، فنما أضيف جر بيش بالكسرة على الأصل، وإلا الأصل في الممنوع الصرف أنه جر بالفتحة نابتا عن الكسرة. فإذا أضيف رجع إلى أصله وهو الجر بالكسرة، فتقول مررت بأفضلكم، مررت بأفضل القوم، بأحسن القوم تصرفه في أحسن تقويم، قال الله في أحسن تقويم. فهنا أحسن ليس صرف مع أنه ممنوع الصرف لأنه مضاف فلما أضيف صرف فجر بالكسرة على أصل الاسم أنه يجر بالكسرة طيب وكذلك إذا اقترن بأن أيضا يصرف إذا اقترن بأن يجر بالكسرة فتقول مررت بالمساجد قال الله وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد جر هنا بالكسرة كما ترى لأنه دخلت عليه أل وابن مالك يبين هذه القاعدة يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد ال ردف هذا هو وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد ال ردف فإن أضيف أو كان بعد ال فإنه في هذه الحالة يجرب الكسرة فهذا واضح الآن في المعنى الصرف طيب انت يا اخي هذا غلام شعبه atau ولا يمنع من صرف شعبه هذا غنام شعبه ها شعبه شعبه يصرف ولا يمنع من الصرف ليش صلحك الله عمد سلسلسان هذا انا ها يم قال منع من فإذا أضيف إليه يبقى على ما هو وإنما يصرف إذا أضيف هو نفسه إذا أضيف هو نفسه مررت بأفضلكم أفضل هو الذي أضيف واضح لكن إذا أضيف شيء هذا كتاب شعبة هذا كتاب شعبة يبقى على منع من الصرف لأنه ما أضيف وإنما أضيف إليه فإذا أضيف إليه يبقى على ما هو يعني وإذا أضيفه هو جرب بالكسرة إذا أضيفه هو جرى بالكسرة في شيء أقوله الممنوع من الصرف، طيب لا ندخل في غيره. إيش شرنيحان؟ شرنيحان ليش؟ من أرسل من درس أمس هذا؟ من أرسل؟ أرسل هناك يريد المتاخرين أنظروا معنا. أنت المتاخر ذا. فراعنا وملائكة وصيارة منصرفة وممنوع منصرف فراعنة جمع فرعون وصيارفة جمع صيرف صيرف في هذا الذي يصرف الفلوس وكذلك ملائكة هذه منصرفة وممنوع منصرف ما عندما الأخير ذاك أرفع أنت الذي رفعت يدك أنت ليش منصرفة فيها صيغة منتل الجموع لأنها آخرها تاء فتصرف سنته. لأن آخرها تافة صرف فراعنا يصرف وملائكة يصرف وصيارف يصرف لأنه إن كان على صيغة منتها الجموع وإن لأن بسبب أنه قتم بالتا صرفات لأجل هذا الصرف أي أنه قتم بالتا وإلا الأصل فيه المنع من الصرف لو حلفت تستا وقلت ملائك وصيارف منعت من الصرف لأنه يكون على مفاعل في هذه الحالة لو حذفت التاء منه من فراعنه وملائكته وصيارفه تمنعه من الصرف لصيغه منتهى الجموع اما مع وجود التاء فيصرف هنا هو سبحانه وتعالى حين قلنا انهن